يوسف موجود الحسين الزائد مروى مرائبة كارينة موجودة إبراهيم موجود مصطفى بحر المراهود محمد موجود العروسي الموجود موجود أمينة موجود أصلا بنا هي الجاتلة آآ موجودة حتى العروسي موجود العروسي موجود؟ آآ موجود موجود, موجود. موجود. موجود. موجود. La on va الاسبوع القدل إن شاء الله تم جاءت في البرصة. الاسبوع الذي يجاعده والذي يجاعده أجاسم نعم <تضح> نعم <تضح> الاسبوع القدل في راسم إن شاء الله وأعظم إحنا لدينا من إلى اليوم الخمسة في السابق <تضح> ممكن أعرف يوم الزطاشة انتحا اليوم واحد <تضح> <تضح> <تضح> <تضح> <تضح> <بتغل> موجود ولا واحد نهار صباح القادم. كنت مقرّرة شعبة. السلام شيء. مخصه هذا اليوم له مخصه يكون يوم السرس مكان كان مكان ما كان لكن ما الى تصلنا به هو تكلم مع الاخت ها مروه عندها نعم تكلم معها يعني باش هي تتصل به باش لا لا لا التليفون باش به حنا في وسطيه لا لا هو كل شيء كل ممكن